كَيْفَ وَإِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلِيْمَه كَيْفَ وَإِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلِيْمَه يَرْضُونَ من وتحبكره وابسم فساتف